اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى ال محمد وعلى ال محمد المساله الثانيه الاطلاق والتقييد متلازمان أشرنا إلى أن نتقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يخيّد في فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الزليل أنفن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق لبناء انتهينا في الجرس من الكلام في الأمر الأول من الأمور الستة وهو معنى الإطلاق والتخييط قلنا يقصد بالإطلاق نعم. عليكم السلام ما دل على معنى شائع في جنس ويقابله التقييد وقلنا ايضا ان التقابل بين الاخفاق والتقييد هو من نوع تقابل الملكه والعاده ثم قلنا أيضا أن الإطلاق مرة يكون بحسب المعنى وأخرى يكون بحسب الأحوال اسم الجنس إطلاقه بما له من الشيوع في المعنى فكلمة رجل أو رقجة أو كتاب أو إنسان أو قلم أو دفتر أو إلى عسل كلمة كتاب كتاب شارع في جنسه يحتمل هذا الكتاب وهذا الكتاب الثالث الرابع إلى آخرين لكن عندنا اطلاق اطلاق بحسب الأحوال لا بحسب المعنى والأفراد بحسب الأحوال فقلنا هذا ينقسم إلى أقسام ثلاث العلم الشخصي فقولنا أكرم محمد هنا محمد من حيث اللفظ مقيد لان محمد شخص واحد انما من حيث الاحوال احوال الاكرام فقد اكرمه في الحوض وقد اكرمه في البيت وقد اكرمه في القتيه الى اخره مضافا الى العلم الشخصي قلنا عندنا المعرف ب الف لام عهج حينما عقول رأيت الرجل ال الرجل فأيت الرجل أو ذهبت إلى السوق وبيني وبين السيد شيء معبود الف ولا العهد هذا أيضا من إطلاق هذا أيضا إطلاق هنا بحسب الأحوال لا بحسب الأفراد لأن السوق شيء واحد معروف السوق بيني وبين السيد وقد يصوم الإطلاق بحسب الأحوال في قسم ثالث وهو العام كما قلنا يمكن أن يكون العام بلحاظ الأفراد عام إذا قلت أكرم العلماء العلماء أكرم جميع العلماء أكرم كل العلماء بلحاظ الأفراد هذا عام لأن جناب الشيخ عالب السيد عالب السيد إلى اخره أما بلحاظ الأحوال فهو مطلق لأن المولى لو أراد من الإكرام صردا خاصا من أسراد الإكرام لوجب لو على المولى أن يبين وحيث لم يبين فالمولى يريد مطلق مطلق أسراد الإكرام المصنف يقول كأنه إلى الآن لم يتضح معنى التقابل بين الإطلاق والتقييد من نوع تقابل الملك والعدم المساله الثانيه اقدها لبيان التقابل بشكل ادق يقول نحن قلنا في الدرس الماضي ان التقابل بين الاطلاق من نوع تقابل الملك والعدم خذ ما المقصود ما المقصود بان التقابل بينهما من نوع ملك وعدم ما المقصود بذلك يقول صحيح في الدرس الماضي اشرنا الى ذلك بشكل مختصر لكن اعتقد انه احتاج الى بيان هذا الامر مفصل طبعا وان لم شيئاً شيئا جديد سوى شيء واحد تقريبا في هذه المساله يقول نحن قلنا ان الملكه والعدم لا يطلقان على شيء يعني لا يقال هذا الشيء فاقد للملكه إلا إذا كان الشيء من شأنه من شأنه أن يحوز على تلك البلد أن يحوز على أن يحصل عليها ولكن لسبب من الاسباب وعارض من العوارض فقد تلك البلد إلا أنه إذا نظرنا إلى هذا الشيء الفاقد للملكة نقول من شأنه أن يكون كذلك يعني من شأنه أن يمثل تلك الملكة وتلك الصفه إلا أنه لأمر ما استقد هذا الشيء بهذا الملك وهذا الأمر واضح نحن لا نقول للجدار أعمى ولا نقول له أعز إلا إذا كان من شأن الجدار أن يكون موصرا وأن يكون, وأن يكون قادرا يكون قادر على الزواج يعني من شأنه أن يتزوج أما إذا غنى إلى الجدار فلا من شأنه البصر ولا من شأنه الزواج لذا. يا استحال في حقه البطر واستحال في حقه الزواج ايضا استحال في حقه العمى والعذوبه فنحن نقول للانسان نقول له اعمى لماذا لان الانسان من شأنه ان يمتلك ملكه البطر لكن لشيء ما فقده الانسان البصر فنقول له اعمى اما اذا جئنا الى هذا الكتاب الى هذا الجدار الى هذا السقف الى هذه السبوره فلا يقال لها اعمى او اعزل لان ليس من شانها الزواج ولا من شانها البصر نعم الانسان من شانه الزواج فنقول له زيد اعزل لماذا لان من شانه ان يتزوج إلى الآن لم يتبهد إذا هذه المقدمة استضحت إذا إذا استحال التقييد إذا استحال التقييد بالملكة إذا استحال التقييد بالملكة استحال عدمها وهو الإطلاق إذن لا يمكن أن نقول لله مطلق مطلق ما يمكن ان نقول اللفظ مطلق الا اذا كان من شانه ان يقيد التفتوا قلنا سابقا اللفظ لا يكون مطلقا او مقيدا الاطلاق والتقييد ليس من صفات اللفظ انما من صفات المعنى انما نقول اللفظ مطلق اللفظ مقيد فذلك باعتبار ان اللفظ قال ان اللفظ باب وطريق إلى المعنى، ولذلك اللفظ مطلق لفظ مقيد خب المصنف يقول ما يمكن أن نقول هذا اللفظ مطلق إلا إذا كان من شأنه التقييد. أما إذا هذا اللفظ وهذا المعنى يستحيل تقييده، فيستحيل أيضا إطلاقه. ثم يضرب مثال. يقول هذا المثال مر عليك سابقا في بحث التعبد والتوصل هناك إذا الأخوة يذكرون أيضا قلنا يستحيل أن يقيد المولى أمر صلي بقصد الانتثال هناك في البحث السابق قلنا يستحيل أن يقول المولى صلي بقصد انتثال أمر صلي لماذا قلنا هنا يلزم اشكال يلزم إشغال يلزم إشكال الدور ويلزم اشكال تقدم المتأخر وتأخر متقدم إذا يستحيل يستحيل تقييد الأمر في كلمة فرد إذا استحال التقييد. فيستحيل ايضا يستحيل أيضا الاطلاق لماذا يقولون لان الاطلاق ما هو الاطلاق ما هو الاطلاق عدم التقييد في مورد من شانه ان يقيد الا انه الان خارج عن الفعل اما اذا المورد ليس من شانه التقييد يعني يستحيل تقييده فاذا يستحيل إطلاقه أيضا هذا واضح لكن اللفظ لا يمكن أن يكون لا مطلق لا مقيد ما نقول المتكلم حينما قال كلام لم يرد المقيد أو المطلق المطلق يقول هذا فرق انتفث حتما المتكلم حينما قال كلام حتما لو قاصد هذا الكلام يكون مقيد لو قاصد هذا الكلام يكون مطلق هذا صحيح لكن في مورد كقوله صلي من اشهد الاطلاق والتقييد من الله؟ كلامنا هنا في بحث الاطلاق والتقييد في الاطلاق المستفاد من اللفظ صحيح هنا في قوله صلي المولى حينما قال صلي حتما هو قاصد إما أن نصلي مطلق أو مقيد نحتمل قاصد لكن هذه حتما القاصد أثبتناها ليس من اللفظ ليس لنا اللفظ قلنا اللفظ يستحيل تقييده فإذا استحال تقييده استحال إطلاقه خب لعاد اللفظ هنا ماذا نسميه صلي مطلق مقيد إذا استحال هذا واستحال هذا فالدفع ماذا نحكم عليه يقول ها إذا جئنا الى اللفظ هو حكما لو مطلق لو مقيد لكن أثبتنا الإطلاق والتقييد ليس من اللفظ من طريق آخر من طريق آخر وهذا المصطلح احفظوه من طريق الإطلاق المقامي أقعد من الشيء يسمى لإطلاق المقامي نعم لإطلاق المقامي نحن نثبت أن هذا أن لا صلي مطلق يعني شو نطلق مقامي إطلاق مقامي يعني أن المولى هذا معنى إطلاق المقامي المولى في أمر صلي صحيح في نفس الأمر يستحيل على المولى أن يقيد في نفس إصدار وقت إصدار الآمر المولى يستحيل عليه التقيد وإلا كنا يلزم الدور والتقدم والتاخر صحيح لكن لكن نأتي إلى النقص نقول لو أن المولى استحال عليه أن يقيد أثناء صدور الخطاب. فلن يستحل فلن يكون مستحيل عليه فلن يستحيل عليه ان يقيد بعد ف مو الامر صدر الامر صدر في اثناء صدور الامر نقول المولى يستحيل عليه ان يقيد لماذا حذر من الاشكال استاذ الدور لكن بعد ان صدر الامر المولى قال فلني يمكن بعد ساعة يمكن بعد يوم يمكن بعد اقل أو أكثر يمكن أن يحيل بأمر آخر وقال صلي خطيئ انتهينا وصلي لن يقيد لكن بعد ذلك يمكن أن يصدر أمر آخر أمر آخر يقيل الأمر الأول خب وحيث لم يصدر المولى هذا الأمر الثاني ولم يكن مستحيل أن نظهره المولى فنستكشف نستكشف من عدم صدور أمر ثاني يقيد الأمر الأول نستكشف ماذا نستكشف الاطلاق ويسمى الإطلاق في المقام يعني المقام مقام إطلاق ولو أراد المولى أن يقيد لأقدر أمرا آخرا قيد به العمر الأولى فما مرسل عام المولى؟, المولى يصدر كلام عام يقول أسلم العلماء صحيح؟ أحيانا قد يقول إلا الفاسقين في نفس الكلام أحيانا يكون عنده محذور محذور التقية محذور آخر لكن بعد مدر يرتفع محزور أختقية فيأتي المولى يقول لا سكر منفصل صار لا سكر الفستاق منه صحيح منفصل لكن أيا لكن عفوا خاصا العام هناك ذلك صحيح المولى في أثناء صدور الأمر الأول أمر صلي ما كان يمكن أن يقيد لكن بعد ذلك يمكن أن يعكي بمقيد منفصل ويقول ذاك الامر السابق صلي بحق بانكسار هذا وحيث لم يقيد النوله ولو بمنفصل فنستكشف من أن المقام مقام الإطلاق لكن هذا يسمى الاطلاق المقامي وغير بحثنا هذا بحثنا هو في الاطلاق المقامي هنا هذا خارج عن محل البحث ما هذا واضح الى هنا هذا المقدار اذا عرفنا عندنا اطلاق في الناظم وهذا محل البحث وعندنا اطلاق هنا جديد اسميناه الاطلاق المقامي والاطلاق المقامي خارج عن محل بحثنا هنا معنى الاطلاق المقامي واضح معنى الاطلاق المقامي واضح خلو. نذهب إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة. خب. ال... نحن إلى هنا. عرفنا أن هناك الفاظ، مفردات، كلمات مطلقة. سؤال. هل هناك جمل مطلقة أم لا؟ الاطلاق مختص بالمفردات فقط بالكلمات بالالفاظ ام لا يعم الجمل ايضا فنقول كما انه عندنا الفاظ مطلقه عندنا ايضا جمل مطلقه المصنف يقول كما ان الاطلاق كما أن الاطلاق يشمل المفردات الكلمات كذلك ايضا يشمل الجمل فعندنا جمل المطلقه اي مثلا صيغه ترعا صيغه افعل اذا المولى قال اقيموا الصلاه اذا المولى قال صلي صم حج خمس الى اقري هذه الصيغه افعل صيغته افعل تدل على تدل على ان اذا جاءت قرينه وطرفتها عن الوجوب الى التحظر واضح هذا ما استثناه في الدروس الماضيه خب اذا شككنا شككنا ان السؤال شككنا ان قول المولى صلي شككنا ان الواجب هنا واجب عيني أم واجب كفاقي يعني اين واجب بعد معنى هذا الجميع ام كفاي على البعض فقط هذا شكته وشككنا مرتان هي ايضا ان الواجب هنا في صمي او صوم او توضا او الى اخره ان الواجب هنا واجب تعييني ام واجب تخييري وشككنا شكا ثالث ان الواجب هنا نفسي أم غيري طب على ماذا يحمل يحمل على العين ام على الكفاءه يحمل على التعيين ام على التخيير يحمل على النفس ام على الغير المصنف يقول من عدم التقليد هنا يعني المولى لو أراد الواجب لو أراد الواجب الكفائي لقيد ولو أراد الواجب التخييري لقيد ولو أراد الواجب الغيري لقيد وحيث لم يقيد الواجب لا بالكفائي ولا ولا بالتخييري ولا بالغيري إذا نستكشف من عدم التقليد الاطلاق فنقول الجمله مطلقه والاطلاق في الجمله هنا في صيغه افعل يدل على ان الواجب عيني واحد تعييني اثنين نفسي ثلاثه وهذا بحث مره ثالثه اذا شككنا ان المراد من الصيغه الواجب العيني او الكفائي اذا المولى لم يرد لم يقيد بالكفائي فالمراد العلم لان الكفائي كنا سابقا بحاجه الى مولى زائده بحاجه الى دليل خاص وحيث لم يأتي الدليل فالمولى اراد من الواجب الواجب العين فاذا عند اطلاق في الجمل سيره اسعد جمله ايضا الجمل الشخصيه مثال اخر الجمله الشرطية كذلك أيضا الجمله الشرطية هل هي ظاهرة هل هي ظاهرة في أنها علة تامة منحصره أم لا نقول لو كانت هناك علة أخرى لوجد على المولى ان يذكرها وحيث لم يذكر المولى علة الأخرى فنفهم من أدل التقليل بالعاملة الأخرى أن هذه أن الجملة الشرطية إلا منحطرة في حصول مثلا الإكرام مثلاً مثل... مثل... مثل... مثل... فعندنا إطلاق في الجمل كما عندنا إطلاق في المفردات والكلمات إلا أن البحث المحفوظ هنا ليس بحثا في إطلاق الجمل لا إنما بحثنا في إطلاق المفردات الكلمات فقط خب المصنف لماذا لا تبحث إطلاق الجمل يقولا لم نبحث إطلاق الجمل لأن في الواقع الجمل ضابط كلي قاعده كلية نعرف من خلالها المطلق والمطلق ما عندنا في الجمل قاعده كليه ما عندنا في الجمله لن يتسالم العرب على قاعده واحده كليه نعرف من خلالها ان هذه الجمله مطمقه وهذه الجمله مقيده فاذا ما عندنا ضابط كلي راح يكون البحث بحث متشعب وطويل ولذا اعرضنا عن هذا البحث فبحثنا هنا فقط في إطلاق المفردات وليس في إطلاق الجمل. إذن إلى هنا عرفنا أمور أو مسائل ثلاث. الأمر الأول معنى الإطلاق والتفيد الأمر الثاني التلازم بين الإطلاق والتفيد الأمر الثالث أن الإطلاق كما هو في المفردات فقد يكون الإطلاق أيضا في الجمل. إلا أن هذه الأمور إذا قفناها للأنذر الرابع تعتبر هذه الأمور ليست مهمة البحث المهم في الإطلاق والسحيين هو المسألة الرابعة فالتفتوا إليها جيدا المسألة الرابعة حاصلها هذا السؤال عرفنا أن هناك مطلقات وقلتم المطلق اسم الجنس واحد والعلم الشخصي والمعرف بألف لام العهد سلمنا به لكن سؤال السؤال المهم الإطلاق هنا في هذه الأمور الثلاثة الإطلاق ثبت بالواضع أم بمقدمات الحكمة هذا هو البحث المهم في بحث الإطلاق والتخليم هذا هو البحث المهم هنا الإطلاق ثبت بالواضع يعني الواضع الواضع أم لا ثبت لإطلاقه بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة ما هي؟ يجب حسم مفصل عنها إن شاء الله. مقدمات الحكمة هي أربعة أو ثلاثة لا ثلاثة. نقول أن المولى في مقام في مقام البيان. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أنه جاء غير هذا مولى حكيم بعد ما ينزل يقول كلام جاء. المقدمه الثالثة أنه لم يمثل قريدة تصرف المعنى من الإطلاق إلى التفكير إذا هذه المقدمة ثبتت ثلاث نقول أن النفذ مطلق بمعونة مقدمات الحكمة أخوانا لا أستلبحه مفصل. عن المقدمات لكن سؤالنا هو أن الإطلاق لماذا ثبث بالوضع أم بمقدمات الحكمة قالوا بالنسبة إلى العلم الشخصي محمد قلنا بعد أكرم محمد الإطلاق هنا في حولنا أكرم محمدات الاطلاق ثبت بمعونة مقدمات الحكمة وليس بالوضع لماذا ليس بالوضع يقول السبب واضح هنا في العالم الشخصي لأن محمد غبعت مقيدة ممطلقة محمد شخص واحد يعني حينما أقول محمد يعني مقيد بشخص واحد فأصل نفض محمد وضع مقيد فما عندنا إطلاق ما عندنا إطلاق في الأفراد هنا الإطلاق هنا بحسب الأحوال بعد صنة والإطلاق بحسب الأحوال يثبت بمعونة مقدمات الحكمة يعني المولى حينما قال أكرم محمد طبق المقدمات على هذه الجملة أكرم محمد نقول المولى في مقام البيان وجاد غير هازم ولم ينصب قرينا فنفهم من هذه الأمور الثلاثة أن الإطلاق في أكرم محمدا أن, أن الإكرام بحسب الأحوال مطلق وليس مقيد بحال من الأحوال خذ هذا في العلم الشخصي اذا العلم الشخصي الإطلاق فيه بحسب الأحوال والاطلاق بحسب الأحوال يثبت لمعونة مقدمات الشخصي وبعد قالوا الإطلاق الإطلاق في الجمل إطلاق في الجمل الإطلاق في الجمل يثبت بالوضع بالوضع لأن الواضع حينما وضع الجمل الشخصية الجمل الوصفية في غط وضعها مطلقة ولو أراد التقيد لذكره اذا الجمله الشرطية وضعت لتدل على الإصلاح وضعت صيغة فعل لتدل على الإصلاح إلى آخره وهذا لا بحث فيه ما عندنا بحث في العلم الشخصي ما عندنا بحث هذا ولا في هذا ولكن الجمل لا بحثنا المهم في أسماء الأجناس كتاب قلم دفتر شاي ماء سماء ارض هل ياخذي إنسان رأي هذا أسماء بأسماء الأجناس هذا البحث فيها أسماء الأجناس سبق الاطلاق فيها بالواضع أم لا ثبت بمقدمات الحكم واضح بحث فاذا بحثنا هنا ليس في العلم الشخصي ولا في الجمل بحثنا في اسماء الاجناس ثبت لها الاطلاق بالواضح ام لا ثبت لها الاطلاق بمعونه مقدمات الحكم المصنف يقول في المسألة اولا اولا للعلماء المتقدمين وقول للعلماء المتاخرين والفاصل بينهما بين المتاخر والمتقدم في هذه المساله الفاصل بينهما سلطان العلماء القول الاول للعلماء المتقدمين يعني ما قبل سلطان العلماء هؤلاء قالوا الاطلاق في اسماء الاجناد ثبت ثبتت بالوضع بالوضع يعني الواضع حينما وضع كلمة كتاب كلمة رجل كلمة رقبة ما إلى آخره الواضع حينما وضعها اتفتت وضعها لذات المعنى واحد لذات المعنى لا معنى كتاب لمعنى رجل لذات المعنى لكلمة كتاب مضافا إليها مو فقط لذات المعنى لذات المعنى بقيد الإطلاق والإرسال بقيد أنها مطلقة الواضع وضع لفظ كتاب لذات المعنى لذات المعنى بقيد الإطلاق بقيد الإرسال بقيد الشيوع في الأفراد إذن الإطلاق أصبح جزءاً من الوضع الإطلاق هنا أصبح جزءاً من الوضع جزءاً من المعنى الوضع وضع كلمة كتاب كلمة رجل كلمة سماء كلمة قلم إلى آخره وضعها للمعنى المطلق فهنا شيئان ليس شيء واحد كلمة كتاب موضوع للمعنى المطلق فهنا أمران امر واحد فالمولى فالواضع حينما وضع النفض راعا راعا أن النفض مطلق واضح يصير هذا يكون الإطلاق خارج أو داخل في المعنى يكون داخل جزء من المعنى هذا واضح فإذا هذا القول الأول يقول أن الإطلاق في أسماء الأجناس ثبت بالواضح لأن الواضع حينما وضع اسم الجنس نظر إلى جهتين نظر الى المعنى وأن فيه أيضا فوضع اسم الجنس مطلق يعني بقيد الإطلاق فالإطلاق هنا يكون جزءا من المعنى الموضوع له اسم كتاب من الجنس كتاب أو رجل آخره ولا تقولوا أن الإطلاق هنا ثبث بمقدمات الحكمة صاحب القول يقول إن قلتم هذا أشكمنا عليكم بإشخامة نحن صال الأول التفتوا يقول نحن نقول اسماء الاجناس وضعت وضعت يعني الإطلاق ثبت بالوضع وضعت من آل المطلقة ولا تقولوا انها وضعت لذات المعنى فقط ولإطلاق اصلاق يستفاد من الخارج ان قلت هكذا اسكننا عليكم بالاشكال الا ان المثلث مع الاسف ذكر الاشكال واضح صار القول الاول القول الثاني حتى بعد لقى شغل أدهان إشكاله القول الثاني القول الثاني ما بعد سلطان العلم القول الثاني يقول أن الأطلاق في أسماء الأجناف لن يثبت بالواضح وإنما ثبت فبثب امر خارج عن الوضع وهذا الامر الخارج هو مقدمات حكمه شلون يقول الواضع حينما وضع اسم الكتاب اصلا لم يلحظ فيه شيء فقط لاحظ صيغه لاحظ المعنى معنى كتار فقط معنى كتاب معنى الكتاب كله هو معنى الكتاب هو هذا الذي فيه دفعه اولى ودفته ثانيه وبينهما اوراق والاوراق مكتوب فيها فقط هذا معنى الكتاب لاحظ هذا المعنى فقط ولم يلحظ فيه لا يطوى ولا ايضا ولا استقيم الواضع وضع اسم جنس رجل رجل للحيوان الناطق فقط لكل حيوان الناقص فقط اما قيد الإطلاق او التقييد المولى عفوا الواضع لم يلتفت اليه اصلا لم يلحظ هذه الجهه مطلقا وعلمنا الواضع وضع السب الجسد المعنى فقط خب بعد كيف نسب الاطلاق يقول للمقدمات الحكمة من مقدمات الحكمة واضح يصير، فإذا أنا هذا المعنى يكون لإصلاح جزء الوضع أو خارج، يكون خارج لا هذا الفارق بينهما هذا الفرق بين أن لإصلاح ثبت بالوضع أو ثبت بمقدمات الحكمة إن ثبت بالوضع فلإصلاح جزء المعنى داخل في المعنى إن ثبت بمقدمات الحكمة فالإطلاق يكون خارج لأنه يتبص بأمر خارج عن الواقع. أيها المقنف أنت مع قولين؟ مع قول المتقدمين أو المتأخرين؟ يقول سؤال أنا تحسبوني متاخر أو متقدم؟ يقول أنت متاخر يقول إذا مع المتاخرين يعني الإصلاح ثبت؟ لا متأخرين قول الثاني بمقدماك يقول لي أيها المصلف أوضح إلى هنا ما تفهمها يقول هذا توديح القول الثاني يحتاج إلى بيان مقدمة خارج عن بحث الأصول هذه المقدمة مربوطة بالمنصف لكن نحن مضطرون إلى ذكرها لبيان الفرق بين أن نقول أن لإطلاق في أسماء الأجناس ثبت بالواضح أو ثبت بمقدمات الحكمه وهذه المقدمة هي عبارة عن بيان أمور ثلاثة مرتبطة بالماهية واضح إلى هنا خلنا نطبق العبارة ونشوف نوصل او أو نوصل لهذه لهذا المفهوم المسألة الثانية الإصلاح والتأكيد متلازمان اشرنا الى ان التقابل عرفت الدرس الماضي إلى أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من باب تقابل الملكه وعدمها قلنا الملكه هي التقييد وعدم الملكه هو الاطلاق لان الاطلاق ما هو لأن الإطلاق هو عدم التقييد التقييد لا مطلقا لا مطلقا عدم التقييد فيما من شأنه حتى لا تقول الجدار اعمى او اعذى فيما من شأنه ان يقيد فيتبع الاطلاق التقييد في الامكان اذا امكن الاطلاق افضل اذا امكن التقييد امكن الاطلاق استحال التقييد استحال الاطلاق هو المصرف يقول اي انه اذا امكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل امكن الاطلاق ولو امتنع, امتنع ماذا التقييد في الكلام في لسان الدليل استحال اين الاطلاق بمعنى انه لا يمكن فرض استكشاف الاطلاق واراده الاطلاق من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقيم يعني لو شاء من فيه لا يصح فيه التقيم بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلق ولا مقيد. وإحنا ما عدنا كلام لا مطلق ولا مقيد. الكلام إما مطلق أو مقيد. يقول ها التفذ وإن كان في الوافع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهم ما أعلم كلام سلام مهمة ما أعلم لا مطلق لا مقيد وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبد إذ قلنا هناك إن نمتناع تقييد الأمر أمر صلي بقصد الامتثال يعني المولى يقول هكذا صلي بقصد امتثال أمر صلي هذا يزن لنا دور إشكال قلنا قلناها ثابتا بقصد, بقصد, بقصد, بقصد, بقصد الامتثال إذ قلنا هناك ان امتناع تقيد الامر بقصد الامتثال يستلزم امتناع لإطلاق أيضا يستلزم امتناعا اطلاقه بالنسبه الى هذا القيد وذكرنا هنا كيف يمكن استكشاف اراده الاطلاق بشيء اسميناه بإطلاق المقام عند اطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد الذي هو مورد البحث هنا في إطلاق الكلام المسألة الثالثة الإطلاق في الجبل الإطلاق لا يختص بالمفردات. كما يظهر من كلمات الأصوليين إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكره. بل يكون في الجمل ايضا كإطلاق صيغه افعال الذي يقتضي استفاده الوجود يا وجود العيني مشتقا والتعيين متخيرا والنفي وليس الغريب فإن الاطلاق فيها انما هو من نوع اطلاق الجمله ومثله اطلاق الجملة الشرطية في استفارة الانحفار في الشرق، ولكن محل البحث في المسألة الآتية خصوص الألفاظ. لاحظناه في الجمل. الألفاظ المفردة. خلي ماذا؟ ماذا؟ ما بحث الجمل؟ ولعل عدم شمود البحث عندهم عند الأصوليين للجمال فباعتبار اعتبار أن ليس هناك ضابط كلي قاعدة قلّي وارد. ضابط كلي لمطلقاتها وإن كان لاصح أن بحث مقدمات الحكمة يشمل الإطلاق في الجمل لكن ممحن البحث وما بعد وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغه إفعال والجمله الشرطية ونحو الجمله الشرطية وقال الله على محمد وآله